لنا ذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة, والملائكة وأولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وَنَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ضَيِّنًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب اليم اولئك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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزقنا تشاء بغير حساب لا يتخذ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول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 إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا, محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنسا والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإنني سميتها مريم وإنني أعيدها بك وذريةها وإنني أعيدها بك وذريةها من الشيطان الرجيم.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 نادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة ماء يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك, وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنوت يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب يوحيه اليك وما كنت لديهم اذ أقلامهم أيهم يكفل مريم وما قوت لديهم إذ يختصمون إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم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 ومصدقا لما بين يدي من الثوراة ولأحل لكم, ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم هذا صراط مستقيم. اللهم